<سؤال> إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ دُمَّ اسْتَقَاهُ تَتَذَّنُ عَلَيْهُمُ الْمَلَائِكَةُ تَتَذَّنُ عَلَيْهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَقَاهُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبِرُوا الذين آمنتم قوّوا نؤمن يا تؤمنوا بالانام في الدنيا وفي الاخره ولكم في ما تشتهون ولكم في من عبول رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل طالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الأداك ولا السينة বিলিয়াই লি বৈল ও وَجَنَّ مَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ النُّذُومِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ لا تسجلوا للشمس ولا للطمر واسجلوا لله الذي خلقهم إن كنتم لي يا متعبون فإن استكبروا بالله ni wangu